ومن يرد المذله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرزا على الذين لا يؤمنوا وهذا صراط ربك مستقيما قد تصطن لا ياس لقوم يذكرون الى اخرين فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام اخواني الهدايه بيد الله والاضلاع بيد الله ولكل سبب ولكل عله ولكل عامل فالهدايه لها سبب والاضلاع له سبب وذلك مثل الرزق الرزق طبعا مكتوب كتبه الله باللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمزينة ألف سنة كتب كل ما هو كال وعندما نفخ فيك الروح أمر الملك في بطن أمك أمر الملك بأن يكتب رزقك واجلك وعملك وشقاوهك وسعادتك فالرزق مكتوب لكن اخواني رزقنا هذا المكتوب هل يتينا بدون سبب لا لا بد من مشي ورعب لا بد من طغمه فامشوا في مناكبها وكلوا من, من رزقك قال لي مريم وهزي إليك بجدع النفا عليك عباريك لا بد من وهزي إذا إذا لم تسعى في طلبيه ما يجب كما قال عمر رضي الله عنه ان السماء لا تمطر <تصفيق> لا أنا ولا فد. لا بد من الجري ورحمة وكذلك الولد إذا كتب الله لك الولد لا بد ان تنجب الولد لكن لا بد ان تتزوج كذوله لا لا وان تكون انت سليما والزوجه سليما انت تنجب وهي ممن ينجب كذلك وايضا العلم العلم لا ياتي جبريل ينزل عليك بالعلم لا بد من الجد والاجتهاد في طلب العلم لا بد من ان تقطع الحصير لا بد من استعمال الفكر والانقطاع عن كل شيء لديك فلا لذلك لا بد من مطالعه الكتب لا بد من الجلوس امام العلماء وهكذا وهكذا وكذلك الوظيفه ما تاتي بانتج فكذلك ايضا الهدايه الهدايه لا تاتي هكذا تلقائيا بل لا بد من ان تسعى اليها وتطلبها وتتعفش عليها لا بد من ان تتحرك عليها ولذا امرنا الله سبحانه وتعالى في كل فاتحه الكتاب عندما نصلي نقول اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحج إن المطلوب عليهم صباحا اصبح طاجار مره في المريضه في اليوم والليله بهل فأنت إذا طلبت بجد واجتهاد بتحرّف بتطلع برصد كبير على الهداء ماتت الهداء. والذين جاهدوا جاهدوا بدل الجهد فينا لما <تصفيق> هدئنا <تصفيق> إذا فمن يرد الله أن يهدئك هذه الإرادة لها سبب بينه الله اذا اردت ان يهديك ان يهديك فترقب وألح في والحف الطلب وافكي وليقشعر له بالرعب والتحرقل فمن يريد الله ان يهديه يشرح افسح صدره ويوسع صدره لتتقبل ال ويحظّن له الإيمان <تصفيق> وتستريح نفسه لهذا الإيمان يجد الراحة في الإيمان والطمانينه والحلاوه واللذة في الإيمان تراه يبحث كل من ويجد كل من الجهات في متطلبات الإيمان الرغبه في الصيام الرغبه في الصلاه الرغبه في الحج والعمره الرغبه في قراءه القران في جدار باحلي اذا وجدت هذا من نفسك فاحمد الله واشكره واطلب المزيد انها الهدايه انهم نور الهدايه الهدايه هي التي تنجذب او تجذبك شجرا الى الطاعات فمن يريد الله ان يهديه يشعر صدره تشتد في رغبته في الاعمال الصالحه يحب اسماء كلام الله يحب يحفظ كتاب الله <تصفيق> يحب يقرا حديث رسول الله ينظر كل الرغبه في ان يطلب العلم في ان يعرف احكام الله في ان يكون من الطائعين في ان يكون من المؤمنين الصادقين في ان يكون من المخلصين في ان يرتد مجالس العلم في ان يدعو الى الله في ان يجاهد في سبيل الله واستدرك بان تضحي في هذه الحياه لله وينرض الله من اين اتى هذا من قوله تعالى فمن يريد الله ان يسرح يشرع صدره للاسلام هذا هو شراء افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على سرور من ربه هل يستوي هو ومن فقد هذا المعنى لا يستويه هل يستوي الانع والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الظل والحرور هل يستوي الاحياء والاموات لا يستويه حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرعوه اليكم الكفر والفسوق والعصيان فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله الله صغير اذا كانت الفطره سليمه وكانت الرغبه كل الرغبه في الصالح بالله وفي القنص بالله وفي سلوك رضا الله ها خلاص قال يا احمد الانسان رب واذا كان العكس والعياذ بالله اذا تكثس الفطره وجاءت الكراهيه لهذا الدين والتقزز من هذا الاسلام والنفور من الاعمال الصالحه والعياذ بالله قد سيد الانسان يكره أن يتي المسلم يكره أن يصلي وإذا دخل الصلاة كالجبل عليه ينصدر ما فيسترح إذا كان رسول الله يقول أرحنا بها فهل يقول أرحنا منها يصل الله على العالم <تصفيق> إذا المؤمن أكبر نذة وأكبر حلاوه وأعظم طمانينه وسكون النفس والروح يجدها في طاعة الله ويجدها في القرب من الله ويجدها في كتاب الله والعكس صحيح يسألها أصعر أعظم راحته يجدها في, في الاغنيات في سماع ايه سبحان الله في سماع ما لا يسمع ينظر في المسلسلات ليسمع في الأغاني ويشوف الرقصات. وقصي يعيش في المقاهي ويعيش يعني مع الفجر والفسق والمجرمين على عكس عكسنا صلى الله عليه وهذا من أين يحصل كما قلنا من إعراض عن الله من مخالطة الفجر والمجرمين من كراهية هذا الدين من البغض والحقد على الإسلام ما يحب أبدا أن يرى مسيحي يتأذى من رؤيته ما يحب خالق السرور هذا من فيه ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا ما يحب يسمع كتاب الله ما يحب يسمع حديث رسول الله ما يحب يسمع شريط الإسلام ما يبغى شريط اسمع شريط ما يبغى جنس المؤمنين ما يبغى أبد الجن يعني اكره ما عنده طاعه الله ومن يرد أن يرد الله يجعل صدره ضيقا ضيق لا يقبل ابدا يكون مع المؤمنين وفي حديث ايماني في سماع كساب الله وسماع سماع رسول الله كأن الجبل نازل عليه لا يقبل ابدا يجعل صدره ضيق كثير. عن الإيمان حج والحج في اللغه العربية هي الشجرة البعيدة التي لا يدلها البهابين هذا يسمى في اللغة العربية العائلة يعني شديد الثالث قال الله على شعره قال كأنما يصعد في السماء السباة كأمان الإيمان كرهيته للإيمان كأنه يحاول يحاول أن يطير ولك ما يطير أو يحاول يعني إذا يجاوز غلاف الجو من كرى الأرضية يحاول أن يتنفس بسمائل المتنفسة وهل إعجاز القرآني عظيم ما كان الناس يعرفون أننا إذا جاوزنا الغلاف الجوي في نجد نجد الأكسيجين مع الدول العادية ما كانوا يعرفون هذا فالقرآني نص عادية فيقول كأنما يصعد في السر يحاولون ثلاثة ستصعرون هكذا يخصف. حاول يعني إذا يجاوز الغلاف الجوي والغلاف الترى الأرضية ما فيه ما, فيه ما فيه ما في ما ما في ما فيه ثلاثة كأنما يتصعد في السلام فكذلك أمام الإيمان يتره الإيمان ويتحمل الإيمان وأعمال الإيمان ومن الأعمال الصالحة كذلك الذي يحاول إلى سلفه ولا متنفق كأنما يتصعد في السلام قل كذلك يتعارو الله الرجس على الذين لا يبين هؤلاء الذين يكرهون الاسلام ويبغضون الايمان واهل الايمان الله يجعل في قلوبهم الرجس والرجس باللغه العربيه هو النجس هو الشر والكفر والشرك والنفاق والتراخي للاسلام والاهله وللدعوه الاهله صلى الله عليه كانما يصعد في السماء والله اني يعني اتعذب من بعض القمراء العظام كيف ما يخسرون الايمان ولهم عقول كبيره ما شاء الله والاسلام العظيم سبحان الله الإسلام ما في رجل يعني فكر تفكير سديد ويسترغل أبداً معنى في الإسلام السعادة كل سعاده دنيا وأخرى وبين فقل الإيمان لانه لأنه معنى رب الإيمان الله يعطي الإيمان لمن؟ لمن لم تطلع لمن يريد أن يصلح مع الله يريد أن يتقرب من الله يريد أن يكون من أحباء الله يريد أن يكون في جوار الله حاضر هذا ما يعطيه الإيمان وإلا حاجبه اضله الله ابعدها اين تتضحى العنايه الربانيه ست... يعني توجد انت نفسك وتهيئ راسك وتستعد بروحك للايمان باطلاقك <تصفيق> ومن لا بلى <من> <تصفيق> <تصفيق> قال الله عز وجل وهذا سراط ربك مستقيما هذا هو صراط الله في الهدايه والاضلال اذا اردت ان تعرف الطريق الصحيح للهدايه والاظلام فهذا هو الطريق كما تبنوها الهدايه وهذا صراط ربك في الهدايه والاظلام او هذا صراط رب ما اراد الهدايه فهذا طريقها وهذا صراط ربك اذا اردت ان تصل اليه والى رضا والى جواره والى نعيمه والى النظر الى وجهه فهذا هو الطريق وهذا صراط ربك مستقيما واضحا لا ازليه ثم يقول سبحانه قد فصلنا الايات بينا ووضعنا الايات لقوم يذكروا لئلا يبقوا غافلين ساهل ساهلين سامعين نائمين الله يفصلنا الايات ويبينا حتى لا نبقى غافلين نتذكر وندبر القلب قلب المؤمن يقظ واعظ قلب المؤمن اخواني ويشرع قلب المؤمن حي قلب المؤمن يتجار ربا الله أما القلب الآخر فهو منطمس فهو منسجس نصر الله كذلك نفصل الآيات لقوم يذكرون ثم قال بعدها لهم دار السلام هؤلاء الذين يتذكرون واذا تذكروا ذكروا واذا ذكروا شكروا واذا شكروا كملوا وسحبوا الدنيا والدنيا قال لهم دار السلام هذه هي السعادة لهم دار السلام كأنه لهم دون غيرهم دار السلام لا يدع السلام السلام اسم من اسماء الله داره الأبدية هي الجنة والنهما لهم اي هؤلاء الذين يتذكرون ويتصعبون بآيات الله ويهسدون إلى طريق الله هؤلاء لهم دار السلام ودار السلام لهم كل السلامه من كل اذى ومن من كل ما يؤذيهم هم في سلام ثم دار السلام لأن فيها السلام ما فيها أجل حتى المالين الذي يؤفى لهم ما يتوقع أن ينكسع عنهم أبدا بل هو في سلام لهم دار السلام ربنا يسلم عليه والملائكة تسلم عليه وهم يسلم بعضهم على بعض سلام ربنا يسلم سلام قولا من رب الراسين والملائكة تسلم عليهم سلام عليكم تمسون بدخل وغاديهم وهم يسلم بعض لاش على سلاما سلاما لهم دار السلام وثم أين ربيك في الضيافة سليمان في ذلك المحفل الكريم وقلت لكم البارحه والله اعظم عيد اعظم عيد يفرح فيه المسلم هو يوم ندخل الجنه حينما ندخل الجنه ذلك اليوم هو يوم العيد والعيد هذا ما ينقطع ابدا في خلود أنت في العيد الدائم الذي لا حد له والله انه يقول لهم دار السلام اللهم ارسلنا دار السلام يا رب لهم دار السلام عند ربهم في ضيافته يتمتعون بالنظر اليه اعلاهم يوم بعد يوم يومان ثم ينظر الى واقلهم من ينظر الى الله في كل جمعه وهذه خاصة لأهل الجبهة للذين أحسن الحسن وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون مما لا عين الرأف ولا أذن سمع ولا خطر على خطر كل ما يشاءون فيها وهناك المزيد هناك زيادة ما هي؟ النظر إلى الله والنظر إلى الله أعلى من الجنة وأخذ إذن لهم دار السلام عند ربيهم ثم وهو وليهم بما كان يعملون هو حاقبهم هو ناصرهم هو راعيهم هو الذي يكلأهم هو الذي يحرسهم، هو الذي يبذهم بسبب إيه؟ بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم الصالحة بجهابهم بذكرهم، بقراءتهم، بصلاتهم بسخد... بصدقاتهم، بصيامهم، بحجهم، بعمرهم بكل ما, ما تقربوا به إلى مولاهم ربنا حافظ ذلك لهم ثم هو يكرمهم ويعزهم بما كان يعملهم وهو وليهم بما كان يعملهم ويا سعد من جعل الله وليا الله وليه الذين امنوا يخرجهم من الضربه الى النور والذين كفروا اولياءهم مضطرون من سخط غير الله وليا فلا اربحه الله فالمؤمن من وليه الله. الله ثم بعد هذا قال سبحانه بعد ما فرغ من الحديث عن المؤمنين اشار يتكلم عن المجرمين الاثمين فقال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا اولئك المتمردون اولئك المخذولون الذين جعل الله قلوبهم ضيقه حرجه كان مدى السماء اولئك ما لهم يا رب قال ويوم نحشرهم جميعا اي نجمعهم كلهم في صعيد واحد ثم ياتي النداء العلوي بقوله سبحانه يا معاشر الجليل لان سبب الانحراف وسبب الخلان وسبب الطمس من من وراء هذا قائد المسيره من هو الشيطان اللائي وقد اقسم بالله يوم خلق الله ادم و وسوس الشيطان ما وسوس لادم لما طرده الله اقسم امام الله دون دعاء وقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين لانه راى سبب ترضيه هو ادم وليه قال لاغوينهم اجمعين الا ابن وليه وقال الا ابن اهداف الذين اخلصوا عبوديتهم لك الذين أذروا إلا أن يكونوا عبيداً لك دون سواك. إلا عبادة وهو قد سمع من الله إن عبادي ليس لك عليكم عرفها بالحق فلذلك جسدناها وقال إلا عبادة منهم المخلصين أي الذين أخلصتهم واستفيصهم واخترتهم لعبوديتك. وفي قراء المخلصين الذين اخلصوا دينهم لله واخلصوا حياتهم وربطوها بالله نعم جاء هذا النداء العلوي فقال يا معشر الجن هذا النداء للجن لان الشيطان من من هو مش من لا إنس. كان من الجن ففسق لما فسق صار ايه شيطانا وحتى الإنس حينما يفسق يصير ايه شيطان ولذلك قال الله خياطين بالنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول بالقول يا معشر الجن هذا النداء وهذا السؤال الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى للجن ليس المطلوب منه ان يجيب لا بل المطلوب منه ان يكشفه المطلوب منه هو التعريف المطلوب منه هو الفضيحه فقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس سبحان الله <تصفيق> لأن الشيطان كما قلنا قال لا يقول إنهم أجمعين للإلهة فهو فبعزتك لا يقول إنهم ولقد صدق عليه إبليس وظنى فاتسدعوه إلا خريقة من اللي. كل من كرة الأرضية صارت من اتباع من؟ من أجباع الشيطان القارة الخمس كلها أصبحت في قمطة الشيطان وجهت نواء الشيطان ويقودها الشيطان أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا كل هذه القارات صارت من أجباء من؟ من أجباء الشيطان إلا فريقاً قليلا من المؤمنين، ولقد صدق عليهم إبليس من أمنى فاستبعوه إلا فريقا من ولقد ضرنا منكم جيبيننا كثيرا، خلقا كثير لا حزن لا يرى حاجة. الا إلا فريقا من المشي. وا ان تيعثر من بالاقل يسبحان بالله تصلوا كان في الشينه وحدها مين لا حول ولا قوه الا بالله كل شيء ده شيكار وادانا حسبنانا واولادنا وكما شاء الله فلبس اكلاتنا تاع الشيطان يا معشر الجن قد سكنتم من الذين استكفرتم من إطلاله استكفرتم من إغوائه استكفرتم من تكفيره استكفرتم من الحاده استكفرتم من تجيئه وتفسيخه وتجريمه استكفرتم ما بقي أحد سيرتموه حذما لكم سيرتموه تحت امرتكم وطاعتكم قد استكترتم من الانس الإنس ثم الله عز وجل أخبر عن أتباع الشيطان تحدثوا ويتكلموا حينما خاطب الله الشيطان وجاء الإنس انه هو المقصود جاءوا بهذا الإنسان قال وقال أولياؤهم من الإنس اولياء الشياطين كيف أولياء الشياطين الذين اتبعوا الشياطين الشر الشر والكفر والضلال والفسق والفجور والظلم والطغيان وقال اولياؤهم أي الذين تولونهم وقال اولياؤهم من الانس ربنا هذا في الاخره في الدنيا ما كان ربنا ما كانوا ينادون ربنا ولكن الان هم في قبضه الله ربنا كأنهم يعتبرون ربنا استمتع بعضنا ببعض انظروا إخواني في الآية في الآية الكريمة لغة أشوه هو أن الشيطان اللعين عرف من أين يدخل من أين أي خارة يمكن أن يتصلف وأن يقود بهذا الانسان يعني كيف سطاء الشيطان يخطف هذا الانسان بسم من اين قال من جهة الشفر من الاستمتاع ربنا وقال اولياء من الانس ربنا استمتاع بعضنا ببعض من جهة الاستمتاع باي نسان يتمنى يتمتع بالحراره يتمتع بالسماع يتمتع بشهوة البطن يتمتع بشهوه الفرج من هنا من هذه الأنواع الاستمتاعيه من هنا جاء الشيطان من, من هنا نصب اخلاقه هذه الحفره التي حفرها ابليس اللعين حتى سقط في ونقصب مرات ربنا يحكي لنا ان جهنم لها سبعه ابواب ونحن كم جارحه نستمتع بها سبعه جوارح كل ما قطعت جارحه واصلحتها وربطها بالله تكون قد أغلقت بابا من ابواب جهنم سبعه ابواب وسبعه جوارح ما هي, هي الجوارح الا عين السن اللسان اليدين الرجلين البط الفرق بقي سبعه لنا سبعه ربنا استمتع بعضنا ببعض هؤلاء الشياطين زينوا لنا الشهوات زينوا لنا النظرات كنا ننظر في الرقصات كنا ننظر في المسلسلات كنا ننظر في, في, في العائلات كنا نسمع الاغنيات كنا نسمع يعني كل هو كنا هو محل كنا نتكلم كنا نتمتع بالكلام بالكلام الذي يصف الله كنا نتمتع بالفروج كنا نتمتع بالبطون كنا نتمسع كل وايضاً ككنا كنا, كنا استمسع بعضنا ببعض نتمسعنا بالزنا تمسعنا باللواء تمسعنا بالربع تمسعنا بالقمار تمسعنا بالتبرج والخلاق تمسعنا بالخمى حقوقنا بالتحقيق تمسعنا conservative отдых استمسع بعضنا ببعض رأيكم جيل الإنس الانسان من هذه الجه والجنس الشعب سمى الشعب بسلطته على الانسان سمى الشعب بالسلطه سمى الشعب بالطاعه لان الذي يترأس ها هذه شعره ولا لا شعره الرئاسه حينما يطيعك من هو تحت امرك هل جهره ولا لا شعره حينما يخدمونك فالإنس خدم الجن وأطاع الجن فالجن سأبس أعمل هذه الجهة ويقول لهم كفرنا مثلكم وفشقنا مثلكم وأشرتنا مثلكم ونفقنا مثلكم وظلمنا وتكبرنا وتغطرسنا مثلكم إذا أنت بتساعد بعضنا السلطة بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا يا رب بلغنا أجلنا كما سألين بلغنا أجلنا, أجلنا الذي أجلت لنا هو هذا كانهم ينصدرون العفو وينصدرون الرفق من الله لكن الله اعلن الجزاء فقال النار مسوات خالدين فيها الا ما شاء الله والمزوى معناه هو السكن الدائمه والاستقرار الدائم ليش زي موما لان كفرهم كان من بنيه الخلود لو انهم عاشوا الاف السنين وملايين السنين لاستمر على كفرهم فكان الخلود في الله جزاء عدنيتهم شيئا النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله وكل طبعا كل شيء في الله ليس معنى هذا أنهم سيخرجون، لا أبداً خالدين فيها أبداً ما يخلطون منها، وما هم من هذا بخارجين في النار أبداً ولكن كل هذا في مشيئة من؟ مشيئة الله طليقه مثل ما قال فأمن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والارض الا ما شاء ربهم ومن الله انهم لا يخرجوا ولكن كل ذلك من مشيئته ليس رحمن عليه ليس حصنا عليه ابدا ومثل ذلك قالوا في الجنة الجنه الذين ساعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دام السماوات والارض الا ما شاء ربهم نعم يقول الله في السياق يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من النيس وقال من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي لنا قال النار مخواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك عليم حكيم عليم بمن يستحق العذاب الدائم عليم وحكيم حيث خلد سبحانه وتعالى المجرمين في وكل شيء بعلمه وحكمته ان ربك عليم حكيم ثم قال بعد هذا وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كان في اي مثل سوليتنا للشياطين مع الانس حيث اصبحوا اصبح بعضهم يولي بعضا قال كذلك يولي بعض الظالمين بعضا مثل هذه الولايه التي رايناها بين الجن والانس كذلك ايضا جعل الله في الارض الظلمة يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويعز بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا الضرمه القاسم المشترك والمعنى الجامع والمعنى المتجانس هو الظلم الظلم يجعل الظلم يتعاونون ويتساعدون ويوالي بعضهم بعضا وينصور بعضهم بعضا على ماذا على القضاء على الحق على النكر بالإسلام الاسلام وذبح الاسلام واهله فهم تنصرون اخواني العالم على اختلاف نحله واختلاف مصالحه وتباين ايديولوجياته ومع ذلك نراه جميعا ضد الاسلام يتعاون العالم كله يتكاتر والعالم كله يتساعد على الكيل للإسلام والقضايا على الاسلام وطمس الاسلام واهله واباده البصيلات هم صاروا الشيوعية والشيطانية والديمقراطية والديكتاتورية والعلمانية كل هذه والقومية كل هذه تتعاون في ذبح الاسلام ما هو القاسم المشترك كلنا هو الظلم. كله ظلم. ظلم الدعوه ظلم الدين. ظلم العقيدة ظلم الشعور ظلم أنفسهم ظلم الحق والكافر هم الظالم هذا المعنى الأول الذي جمعهم على المكر بالحق المعنى الثاني قال الله بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم السيئ كلهم يكسبون السيئات كلهم زنات كلهم قمارة كلهم ظلط كلهم فسطة كلهم حمارون كلهم حشاشون كلهم قتالون كلهم منتهبون بما كانوا يكسبون رب العزه في الايه الاخرى يقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض خليهم قول بعضهم الكفر مله واحده وينزلون كمله واحده هذا ليس حديث لا الكفر مله واحده حقيقه هذا المعنى صحيح لكن ما معقول من هذه الايه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا ضد الحق وضد يقول الله والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه ستم في الارض وفساد جميل وخطا للمؤمنين الا تفعلوه اي هذا التولي وهذا التساند وهذا التناصر وهذا التحاضر وهذا التعزيز وهذه التقويه وهذا التعاطف وهذا التراحم الا تفعلوه ايها المؤمنون ستم فتنه في الارض وفساد كبير يعم الفساد وتستشري الفتنه وذلك هو هؤلاء الامه أين المسلمون أين المؤمنون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم مو. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أو يارع. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف والجامع هو النفاق والمنفذين المؤمنون ايضا يوالون بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا ويجاهدون الايمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك فلحمهم الله الكفار الآن الغرب سمعنا أنهم سعوا في الوفاق الدولي وفعلا سحقت ما يسمى بالاتحاد الاوروبي سمعتم لنا أين الاتحاد الإسلامي؟ أين الاتحاد العربي؟ حتى لعمله واحده شوف المهم الاورو, الأورو. عملنا احنا الفورو <تصفيق> <تصفيق> عملهم السوق, أعملنا السوق في المشترك عملنا سوق عربي سوق اسلامي لا حاولوا اليوم سمعنا من الرأس. سمعنا من الرئيس الفرنسي وسمعنا من الامريكي اننا قضينا على القوة المناوية الشيوعية بقي لنا عدو واحد فلنوجه كل قوانا ضد عدو ما هو انه الرسال سعرنا سمعنا احتمعنا نعمس الهند والصين والاتحاد في البائد قد رفيا اتحاد عم انت هاذي الاله الله ما, ما تسعى الله قال نتكلم يملأهم بالماء ملما نسكس يملا قريه حتى اليهود يقول لكم مرات قامت وتبرات من دمي عيسى عليه الصلاه والسلام وقبلت الصليبيه قالت نحن اخوه ضد من ضد المسيح وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا اي نجعلهم اولياء يوالي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا اين انتم يا مؤمنون الا تفعلوه ساكن فتنه في الارض وفسادا كبيرا وفعلا ما هذا الفساد الذي نراه الا بسبب تشتتنا وتمزقنا نحن المسلمين اهذا المعنى وهناك معنى من للايه يقول الاعمال احد التابعين لقد قدرست كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا فسد الناس والله عليهم من يسومهم سوء العذاب إذا فسد الناس، ولا الله عليه عذاب صوت عذاب من الله. بهذا سر الاله. قال وكذلك نولي كل نولي من الولاء نولي من الولاء من ما من الولاء من الولاية من الحكم؟ وكذلك نولي ان يصلح بعض الظالمين بعضاً. الظلم حينما يرتكبون الظلم واعظم ظلم هو الكفو الشرك بالله والنفاق ان الشرك لظلم عظيم حينما تصبح الامه هكذا نصلت عليها ضربه قاضيه ما هي؟ حكام ضربة وشو المخرج يا ربي؟ شو المخرج؟ المخرج هذا؟ حينما نرجع إلى الله يزل الله من العدد كذب؟ وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى في الآية الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قارية نحن نقرأ أمرنا مترفية فتسقوا فيها أمرناهم بطاعتنا أش عملوا؟ فيها تحق عليها القول فدمرناها تذنيرا وفي قراءة أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصرفيها ففسقوا فيها أي جعلنا المصرفين والطغاء الفسق والمجرمين هم القمراء وهم الحكام ففسقوا فيها وكما تكون يولى, يولى عليكم هذا حديث ضعيف جدا ولكن معنا صحيح ويقول الشاعر وما من يدن الا يد الله فوقها وما ظالم الا سيبلى بظالمه اذا يا اخي الكريم اذا كنت منحرفا وسلط عليك من يمتص دمك فاللوم ليس على هذا المتسلط لا تلقي باللائمه على الصوت التي يتوقع إنها صوت الله ما تشكو لا اشكو من مصائبك اشكو من غوائلك اشكو من قدراتك أنت النقص أنت تنفض الغريب أنت أنت وكذلك نولي بعض الضرب لتفسير وكذلك بعض فالله يسلط على الضرب من يغش على ويجثم على صدرين ومن اليهود في الجزيرة العربية إلا صوت من الله على الأمة العربية المتمردة على الضرب أهذا واحد من الله والأمثلة كثيرا فاعتبروا يارم الأخار وكذلك نولي بعض الضالين بعضا بما كانوا يكسبون وعبر بالمضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار هم استمروا في الجسد السيء وربنا يستمر في ايش صوته العباد بتصديق الدقه على المد... الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسب. كأن كان قائلا يا رب ما موقف هؤلاء مكانا قال. يقال يقال لهم هذا مشهد من مشاهد يوم القيامه ياتي هذا النداء العلوي يوم القيامة فيقول يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويذنون اتقاء لكم هذا هذا السؤال بهذا الاستفهام ما هو المطلوب والجواب بل هو المطلوب من هذا الاستفهام هو التقرير طلب إقرارهم وتوبيخهم وتصنيع أمان المسلوكين يوم عشر وعكبر يوم عشر لأنهم كانوا تعشروا على الشكر وتعشر في الدنيا على الربيع وعلى الفساد تعشر في السكر والخمر والذر والطغيان والفسق والذنوب والاخره فقال يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم سبحان الله من لطف الله بعباده من رحمته ببني ادم بالجن والعلم انه سبحانه أن ما تركهم من ولا كانت الفطره هذه خلق لنا فطره بها نعرف ربنا وهي المقصوده في قريه عم لما مسح النصف ظهر ادم قال الست بربكم ما الذي نقص الفطره قالوا بلى انت ربنا ما تركنا وفطرتنا لان هذه الفطره قد تضل وثم خلق لنا عقولا كانت العقول كافيه ايضا لكن العقول لكن ايضا قد تضل تحت وفقه الشهوات وحتى و... ضغط الشهوات ايضا ما تركنا وهذا الكتاب الكوني كان كافيا في التدليل على الله ما التبا بل ارسل رسلا وانزل كتبا ارسل لنا هذا الرسول العظيم وانزل لنا هذا الكتاب الكريم لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولما اخذناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا تنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخز، فقبل للمعاذير أرسل الرسل ونزل الكتب لتبين لنا المناهج من الشيطان ومن هاج الرحمن، وهديناه في النجدين فيوم القيامة رب العزة يكفي علينا الفجاء. حتى لا تكون لنا عليه حجة فيقول يا امام الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم بعض ما يقولون هذه الايه دليل فيها دليل على ان الجن كانت له رسل ولكل امه رسولا ولقد بعثنا في كل امه رسولا وهم أمة طبعا يستدلون بانتهاب الآيات على أن في الجن رزع ولكن بعض العلماء يقولون كان فيهم نذر ولم تكن فيهم رسل النذر نعم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصته فلما قضي ولوا إلى قومهم مدين مدين على كل حال نحن ما ما يهم هنا سواء سواء كان في مرسل ولا نذر هذا الحجة قائمة ربنا عز وجل يعني يبين لنا هنا على أن الحجة كانت قائمة حتى على الجن فيقول يا معشر الجن والنس الميعاتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي يقرؤونها عليكم وبها تعرفتم على العقائد الصحيحة على التوحيد على العبادة الصحيحة على الأخلاق الفاضلة عن معاملات الحسنة تعرفتم عن الحلال والحرام عرفتم وعيد الله ووعيده عرفتم الجنة ونعيمها، وعرفتم ايش كل شيء عرفتنا تعالى تعلينا بكل جو هذا الكتاب بيننا مع كل جو لنا أهل لنا عذر عند ربنا حينما يقول الله لنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يوريكم هذا أشعروا قالوا شاهدنا على أنفسنا شاهدنا على أنفسك وهذه حالات الحقيقة في مواقف أخرى ربنا يخبر على أنهم ينكرون بل ويقسمون بالله والله ربنا ما كنا مجهدين لكن يا حالات، حينما ينكرون ماذا يفعلون بهم؟ يختم الله على أفوالهم وتكلمنا ايديهم وتعادوا ارجلهم بمكانه يكسبون اليوم نقسم على أبوائهم وكل من أيديهم وأردوهم بل يقول الله يعني حض... تشهد عليهم جلودهم وقالوا بجلودهم لماذا شهدهم عليهم جي جلودهم الجلدهم أيدهم وأردوهم وجلودهم ليه جلودهم هذه كنية من ربنا يعني فروجهم ربنا يعلمنا كيف ننطق بالمسائل المستهجنة كيف كيف ننطق بها نكني عنها يعلمنا آداب الكلام واداب الألغاب حتى ننطق بالستهجنة وقحة لا وقالوا لجنودهم قال المفسرون المراد من هنا الفروج أي قالت فروجهم الفرد البلاني والله نكعتم في الفرد كذا وفي فرج كذا ولص في بلاد وفي مكان كذا وفي وقت كذا نعوذ بالله ثم صاحب هذا الجوار يسقط عليه وقلت سبنا كنا عن كنا كنسوا نابد ليه يفتحون عليه ليه سألنا خلاف الضي وأنا كنسوا يعني أسعى في إشباع رغباتكم أنتم ليه تصدغي أعترف لله لأنه خالق سؤال يقول يقول يقول بعض العلماء ان نصف المرأة حواجبها حلال بدعوى أنها تزين لزوجها. نقول لا هذا غلط. بل نصف هذا حرام بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن صلاة والسلام عن عن التميس. بل لعن الناميسة والمساميسة. الناميسة هي فاعلة. هي في <تصفيق> عند وكنت اذا ها وترقق هذه الحواجب وتزجها حتى تصيرها كالهلال ايوه هذه الفاعل ملعون والمفعول بها ملعون اي ملعون ايضا لعن الله النامسه والمتنمسه والواشمه والمستوشمه وا والواشمه والمستوشنه والمتكلم جايه الى لكي لتتصاعد تنشا نعم ثم سؤال اخر يقول رأت امراه رؤيا في منامها حيث حشروها بالمقبره ثم رات بابا على على اليمين وعلى الشمال وعلى رأسها وعلى قدميها، ثم ثم جاء الملك وسألها، حيث قال لها أقرأ؟ فقالت ما أعرف القراءة. فقال إذا نظر إلى رأسك وقرأت القرآن وبعد ذلك سأغتث من النوم وأنا أقرأ أقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن ما أعرف القراءة ولا الكتاب. أقول لك أقرأي. استمع إلى الاشرفه وتحضرين إن شاء الله تلت؟ ف... ثم يقول الآث أنا والحمد لله صمني وأصوم ولكن لا أعرف القرارة لك مثل, مثل ما قلت لهذه استمع إلى الاشرفه وتحفل إن شاء الله كثير من النساء يقول أنا معنا ما أعرف لا أكتوب ولا أفا ما أعرف شيء وعندما في أنا أعرف كثير من النساء كيعني جاني تحفل أطنية وبغنية سيش عالي حالي محاقب وش بعيد العمية بيه؟ ووستة أشرطة اليوم وقات وبعدها غز هذا هذا الكثير وهذا بنتيجي إذا عرفت الكثير من النساء يعني أميات ولد بواسطة السناء بواسطة الأشرطة حفظنا الكثير والله اليوم وقلبة وبعدها بدلا من السناء سمع يعني أذي الأغاني ويلاز نسمع كتاب الله عز وجل الله أهلا بير. ثم يقول هذا صحيح أن للحق سبحانه وتعالى اسم من يدعى باسم الله الأعظم يحيط الله به تعالى عباده الصالحين ما من يدعون به إلا ويطيه من يسألون إن لله اسم من أسمائه الحسنى باسم الله العظم إذا دعى به عجابه إذا سئل به اعظم وقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات يقوله في ثلاث آيات الله لا اله الا هو الحي القيوم في اية الكرسي والله لا الله الحي القيوم الله لا اله الا الحي القيوم بفرس الا الوجوه للحي القيوم فالحي القيوم اذا يا يقال يا حي كثير ما يذع الله صلى الله عليه يا قيوم انت تسال ايه يا قيوم يا حيو يا قيوم كل شيء يقول يا قيوم ثم يقول أنا انا شاب مقيم في هل يجوز لي ان اشتري لحمه من المذذره غير إسلامية ونسمي الله وانا ونأكله مع العلم ان ما وجدت مذذره اسلاميه فالحكم هنا لا يجوز يا اخي لحم صارت سواء عنهم انه ما يذبح وهو ذلك ما تحرم المسلم فكيف من كافر وقلت لكم مرات لو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو افضل افضل الناس بعد الانبياء افضل الناس بعد الانبياء هو ابو الصديق ومع ذلك اذا لو علم قد حلال الحرام بالله لا كي جدا ابو بكر الصديق في الحرام وان الواحد الذي نجس الذي لا يشاء مقرق لا يطرق الى الوجه الحلال لا فالنقصة كلها فالله عز وجد قل حرج المسعبين والميدة والدمر والموطولة المضروفة قلنا بالشعب الجاهل الواصل ما <تصفيق> الله عرض الموطولة سواء وقدها مسلم أو كف مسلم فكيف كان جدور فالموطولة حرام نعم هم قد يختلف في على بعض الناس من الحديث جاء بعض الصحابة الى رب الناس وقال له يا رسول الله إذا نفهم شكينا من القبيلة لا ندري اسم الله عليها الأنوى يعني هي مذبوعة ولكن ذكي القبيلة هي حديث الإسلام لا ندري اسم الله عليها أمهل قد سموا الله رسوله بعضهم التربة يعني القدير دخل هنا يقول ماذا لوحدنا صلى الله عليه الله لا اهات اليك سؤال اخر يقول هل الطرب والغناء يجوز السباق اليه نقول لا بل يقسم بن مسعود رضي الله عنه بالله ويقول ان هذه الايه نزلت في الغناء يقول اقسم بالله العظيم انها نزلت تحريك الغنى لا ومن الناس من يشتري اله ومن يقسم ابن مسعود بالله يقول والله انها بالله الذي لا اله الا الله انها نزلت الغنى وكذلك ابن عباس يقول انها نزلت الغنى كل غنى كم يشترون الان المغنيه الواحد يقول والله يا اسمع يعني الصوت الحلو الجميل انا اشتري اما ولكن بشرط تكون كنت مغنية وإذا كنت مغنية ازدادت تسمى كانت تسمى زائل فكان يشتغل الاماء المغنيات لكي إيه تسلوا الغنين وتتربلوا نعمل عندما يتعشى وهذا الى غيره زادوا ثم ثم نعن فيه سلطون يتسلوا إسفحليل الله كمم؟ فتم يشتغلوا، طلعوا جلس دلها للإيماء كمم ويقول إمام مالك الآن إذا زيت كما وهو سبق لا حميده <تصفيق> ومن الناس من يشتري له الحديد وايه اخرجوا الاكل من هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تكونوا وانتم سامدون اي مغفلون السلام ونجنا برضى اليمين وانتم سامدون والله واذا مروا بالنوري مروا كي مروا كيان الصالح عباد الرحمن ما يسعونه الى الجنان وفي البخاري لا يكون في امتي قوم يستحلون الحرق الذ والحرير والخمر والمعازف وحفظ محاجر بتفصيل حديث ابن يعني شرح الباري شرح يقول معازف على الغناء لان الغناء يسمى عزفا ويستنقى مزمارا كما طرح مزمار سنة بأبوز الأشعار لقد رتيك مزمارا من الزمار مزمار هو لا على الصوت العزل الجميل صوت الغناء ها؟ فيستنقى أيضا بهذه نعم ثم يقول أنا شاب ملتزم غير متزوج مشكلتي رؤى أني عندما ألقى على فراشي أنا على فراشي وأقرأ لابعية ياسين الشيطان فيبدأ فيبدأ يفكر أو يفكرون في النساء وما في هذه عنه، فيذهب النوم ويظل وأظل مستيقظا إلى أن تستطيع النساء عندي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع يا معشر الشباب يا معشر الشباب ليش شباب الشباب الشاب لكن الشباب القريضة القوية التي تتسوق دونالة والشعالة أجلو الشباب يا ناشر الشباب من استطاع منكم الباء أنتم القدره على, ال... على الزواج الباء هي القدره على الزواج، من استطاع منكم الباء فليتزوج بأمر من وجود ومن لم يستطع فعليه بالصوت من استطاع من البال فيتزوج بأنه أغضل البصر وأحسن في الفرج، ومن لم يستطع من العلاج ما قل فليتعاطى للعدس الريفي لا لا يريف أشخاص قل لك على العلاج غربتك بالله اتصال طالع بالصوت فانه لو لو جاء كل وجه العربيه العربية والعربي يقول الشافر يعني حول يجيه او الجديد يجيه الجديد يجيه الخاشر ها؟ كيه موجي باش اقصانه يجيه القوة بل يزد الموضوع صار. هو الصور هو الصور عبادة الله عزيزي علي كم الصور هلو ثم يقول الارض الكريم يقول كم حجة حجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمر اعتبر بعد حجه الوداع وعمر الحميريه يقول العلماء قبل قبل ان يفرض الحج ما عندنا دليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حتى ان يبدل في مكة ما عندنا دليل ولا خبر بعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل ان يهاجر عليه والسلام ما عندنا يمكن أن يكون الله رحل. ولكن الحج الذي عندنا ان رسول صلى الله عليه وسلم هي حج الوداع وما فرضت إلا في السنه التاسعة ولم يحج الله صلى الله عليه وسلم بل من ينوب عنه وهو أبو بطل وكان كأنها إن شاء وسلم نعم والحج والعمل في السنه السنة العاشرة التي تنوب في أبيها صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع ودرز هناك فطبة الذي يسمى فطبة الوداع وداع فيها المحكة حجة الوداع حجة وداع نعم ثم حجة الوداع وحجة وداع ثم العمر التي ثبثت عندنا هي اربع عبار العمر عمره الحديبيه التي رد فيها والعمرة العمره في السنه القادمه عمره القضاء والعمرة في تسع مكه جعل خرج من جاره و بها ثم العمره التي كانت مع الحج لان ذلك الرسول كان مقاعدين كم من عمره اربعه عمر و اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام على المرسلين الحمد لله